أولئك الذين هزوا الله فبه دام قتدي أولئك الذين هدن الله فبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار وصل اللهم وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها الأحبة الأكارم من هنا من الأرض الطيبة المباركة فلسطين أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي برنامجكم فبهداه مقتده نتحدث في هذا اليوم عن تذكير الأنبياء بآلاء الله عز وجل ونعمائه ما من نبي بعث في قومه إلا وتحدث لقومه عن آلاء الله عز وجل ونعمائه التي تحوطهم وتكتنفهم من كل جانب هناك آلاء ونعم سابقة قد نالت أولئك القوم الذين أتوا من بعدهم فكانوا ذرية من أولئك القوم الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أيها الأحبة الأكارم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان يذكر الناس ويعلمهم آلاء الله ويبين لهم ضرورة توقير الله سبحانه وتعالى فكان يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ثم حينما أنجى الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام هو ومن آمن معه في تلك السفينة ثم بعد ذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى يحيون على دين الإسلام والتوحيد ثم كفر منهم من كفر أرسل الله عز وجل إليهم نبي الله هود عليه الصلاة والسلام حتى خرج في قومه وقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ثم بعد ذلك أيها الأحبة أرسل الله عز وجل صالحا عليه الصلاة والسلام فقال لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فِي الأرض مفسدين وكذلك قال ذلك شعيب عليه الصلاة والسلام حينما قال لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ثم بعد ذلك أيها الأحبة يتحدث لنا القرآن الكريم عن قصة موسى مع قومه حينما قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلككم بلاء من ربكم عظيم وقال كذلك أذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين وكذلك نجد الحال أيها الأحبة الأكارم في تذكير الناس بنعم الله عز وجل وآلائه وكذلك الحال مع محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من صحابته الكرام حينما حفظهم الله سبحانه وتعالى فمن عليهم بنعمته وقال واذكروا نعمة الله علي عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ويخبر الله عز وجل كذلك حينما قال أذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكذلك قوله تعالى أذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إن هذا أيها الأحبة يدل دلالة كبيرة على أن الله عز وجل كان حينما يرسل الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا ينطقون أمام قومهم فيتحدثون لهم عن آلاء الله عز وجل وعن إمداده وعن نعمائه حينما أوجدهم سبحانه وتعالى هؤلاء الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون الناس بأيام الله وتذكير الناس بأيام الله عز وجل كما يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى اليوم هو إما أن يكون يوم عذاب أو أن يكون يوم نعيم فهناك أناس كانوا يبينون لهم ذلك اليوم وتلك الآية التي كانت نعيما لأهل الإيمان والإسلام وأولئك القوم يبين الله عز وجل لهم أيام وآيات كانت جحيماً على أهل الكفر والعناد عافان الله وإياكم ولذلك كان موسى عليه الصلاة والسلام من مهمته كما قال الله عز وجل أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن تذكير الخلق والبشر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم حينما كذلك أوجدهم من عدم حينما أنشأهم سبحانه وتعالى حينما وفقهم أيها الأحبة الأكارم لأن يحيوا هذه الحياة إن هذا كله أيها الأحبة الأكارم ينبغي أن يستغله الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في توضيح ذلك أمام الناس حتى يعلم الناس جميعا أنه لا يمكن لأحد منهم مطلقا أن يتنكر لنعم الله عز وجل وآله وأن يتنكر لآيات الله سبحانه وتعالى إن تذكير الناس كذلك بالله عز وجل الذي خلقهم والذي رزقهم والذي أوجدهم سبحانه وتعالى لا بد منه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض إن المؤمن أيها الأحبة الأكارم ينبغي أن لا يتنكر لمن أوجده وأمده سبحانه وتعالى قل الطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه ارداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت بطون الطب من عافاك واسأل بطون النحلي كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك فالحمد لله العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتذكر نعمه وآلاءه أحبة الأكارم لنا حديث قادم بإذن الله عز وجل فاصل ونواصل الحديث معكم فانتظرونا قليلا أولئك الذين هدى الله فبهداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم من جديد المؤمن حينما يتذكر نعم الله عز وجل يشكر هذه النعم فالنعمة إن شكرت قرت وإن كفرت فرت ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار إن من أبأس ما يكون على الإنسان حينما ينجي الله سبحانه وتعالى من كان قبله ألا يشكر نعم الله عز وجل بل يحاول أن يستكبر وأن يتيها وأن يعجب بنفسه لذلك أيها الأحبة الأكارم حينما أتى مؤمن آل فرعون كان يقول لهم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد إن المؤمن أيها الأحبة الأكارم حينما ينعم الله عز وجل عليه يشكر هذه النعمة ويذكر هذه النعمة ويحاول قدر الإمكان أن يبين للناس هذه النعمة فإن هذا مما ينبغي على العبد أن يحدث به فالله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث بعض الناس يظن أن الحديث عن نعمة الله عز وجل هو الحديث عما أنعم الله عز وجل عليه به من مال أو جاه أو بنين أو سلطان إن هذا أيها الأحبة الأكارم ينبغي أن يكون أعظم من ذلك إن الحديث عن نعمة الله عز وجل هو الحديث عن تلك النجاة التي أنجاك الله عز وجل إياها فكر يا أخي الكريم وتدبر وقدر الأمر جيدا واعلم أن الله عز وجل حينما ينعم عليك بنعمة نجاة أو بنعمة من مال أو بنعمة من هداية أو بنعمة من شيء شعرت فيه براحة وطمأنينة وسعادة وسكينة أن تتحدث بذلك اعلم يا أخي الكريم أن المؤمن كذلك يحذر من مصارع الطغاة الذين أفسدوا في الأرض والذين طغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد فصب الله عز وجل عليهم صوت عذاب لذلك المؤمن يعيش في هذه الدنيا ما بين حالتين إما خوف وإما رجاء خوف من أن يحل به شيء لا يعلمه كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ورجاء أي أنهم يرجون ما عند الله عز وجل من خير ومن جنة ومن بر ومن أعمال صالحة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه المؤمن كأنه كجناح طائر يطير بجناح الخوف ويطير بجناح الرجاء ويتقدم رأسه برأس المحبة لله سبحانه وتعالى فيحب الله عز وجل ويرجو الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يغلب شيئا على شيء وهكذا يعيش المسلم حياة الوسطية التي يريدها الله سبحانه وتعالى منه أيها الأحبة الأكارم إن شكر العبد ربه سبحانه وتعالى يجعله من أولئك القليل الذين أثنى الله عز وجل عليهم وقال وقليل من عبادي الشكور إن شكر العبد ربه سبحانه وتعالى اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أنعم الله عز وجل عليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتورم وتتفطر قدماه وحينما تقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقوم الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا إن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى هو اقتداء بسنة الهادي محمد صلى الله عليه وسلم حينما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تراه يقوم الليل حتى يتفطر قدماه فتقول له يا رسول الله أو تقوم الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا إن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى يزيد النعم من الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولان كفرتم إن عذابي لشديد وإذا كان العبد يشكر ربه سبحانه وتعالى على النعم فإن عليه أن يخشى من مكر الله سبحانه وتعالى أو أن يخسف به الأرض قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله عز وجل: أو أمن أهل القرى أ يأتيهم بأس نابيات أو هم نائمون. أو أمن أهل القرى أ يأتيهم بأس ناضح وهم يلعبون. أفأمن مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله تعالى: أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أسأر الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة الأكارم ممن يشكر نعمه وأن يدفع عنا نقمه إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وإلى لقاء قادم قريب بإذن الله عز وجل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته